ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مالعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم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 فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنيات وما آفاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إِنَّ الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وَأَمْوَالِهِمْ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 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإقواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إن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 وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَ ولَئِنَّ صَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَ الْأَدْبارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ لَأَن تُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْحَهُونَ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة او من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى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 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما في خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا استقوا.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 صدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعل يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمة الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى